ثُمَّ أَنْ زَلَ عَلَْكُمْ مِنْ َعْدِ الْ الغَمِّ أَمَنَةَن عَثَي يَوْ شََقَائِفَةَن فَتُ قَد اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيّ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْنِ مِنْ شَيْء قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لله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 وَلْيَدَأْ تِلْيُ اللهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلْيَمْحِطْ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْهُ مِنْكُمْ يَوْمَ الْتِقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كتبوا. وَلَقَد عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لإِخْوَانِهِمْ